قال كبيرهم ألم تعلموا إن آباؤكم قد أخذ عليكم نصحا من الله قد أخذ عليكم نصحا من الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَضُّوا فِي يُوسُفَ فَلَن ولن أبرح الأرض حتى يأذن فلن أبرح الأرض حتى يأذن أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك صرخا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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تم ماhi تفتؤ يوسف حتى تكون حظا حتى تكون حظا او تكون من الهالكين انا انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم الى الله ما لا تعلمون يا بني يلهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا إن القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا هُمُ السَّنَا وَأَنَّا نَضُوهُ وَجِئْنَا بِمَضَاعَةٍ مُزْدَاهَا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ أَلَمْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِأُسْفَرَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصفر فإن الله لا يضيع عدر المحسنين قالوا كالله لقد آثرت الله علينا اِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ أَوَلَا تَذْهَبُ عَنَّا الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيكُمْ يَهْتَدِ لَهُ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ فلما فصت العيوق قال أبوهم إني لا أجد ريحوس فلولا أن تغندون قالوا تَعْلَمُ إن إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَجَاءَ الْبَشِيرَ وَالقَاسِمِ وَتَدْبَرْصِيَةَ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَا الْسَّافِرِينَ دُونَ بَلَى إِنَّكُمْ لَخَاطِئِينَ قَالَ سَأَفْأَسْتَوَفِّرُ لَكُمْ رَبِّي إِن هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوئيه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين وغفع أبويه على العرش وخروا له وقال يا أبتي هذا يا تأويل غياي من قبل قد جعلنا ربي حقا وقد أحسن بي إن أخذني من السجن وجاء بكم من البدو من معلئ النزر الشيطان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 فاطر السما فاطر السماوات والارض ازاولين في الدنيا والاخرة وفقني مسلما وهلحقني بالصالحين ذلك من ابايل هيب نوحي الي اقوال لديهم اذ اجمعوا امرهم فهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حسبي مؤمنين وما تسالهم عليه من اجل ان وان ذاك للعالمين كأيهم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون علينا وهم عنها معظون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ مُغَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ لَا قُلْ غَادِرِي سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ شريكين وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولا دار الآخرة لل ولا دار الآخرة خير للذين التقوا فلا تعقلوا حتى إذا سئسوا وظنوا أنهم قد قضوا النص ولا لُنْ جِيئَ مَن شَاءَ وَلَا يُعَنْتُ بَأْسُنَا وَلَا يُغْنَى بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الألباب مَا كَانَ حديثاً وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهو دو ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي غفع السماوات بغير عمد تعونها كن استوى على العرش سحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالْوِجْعِ لِحَجْرِ مُسَمَّى وَدَبِّعُ الْأَمْرُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْلِ لَعَلَكُمْ بِالْقَوَاءِ عَبْدِهِمْ تُقِنُونَ فَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا غَوْسِيَ وَأَنْجَاهَا قَمِّلَ كُلِّ الثَّرَاطِ جَالَفِهِ أَزْوَاجٍ نَائِنِي غُشِّ الْيَلَنَّعَهُ إِلَّا فِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قَوْمٌ تَدَاوِيَاتٌ وَجَنَّةٌ مِنْ أَعْلَبِهِ وَزَعْمٌ لَقِيلٍ ونخيلوا صلوات وغيروا صلوات صعب ما إله واحد ونفضل بعضها على بعضها في المقام إن في ذلك لآيات لقوم